فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنساء بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من بعض يَارِهِمْ وَآذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كثروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس ملجأ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لا تنجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلم من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وماء انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب